يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، وهم ينظرون، وإذ يعذك الله إحدى الطوافات. تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن فليربط على قلوبكم ويسبب به الأقدام.إفِي رُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبْتُ الَّذينَ آمَنُوا ثَأُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا ذلك بأنهم شاعرون وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم Sesatipu, fadzajakum al-Fatih. Wa in ten tahu, fahuwa khairulakum. Wa in taudun audulan tumbi ankom fiatukum shayu walau kathrot.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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا تضعفون في الأرض تخافون تخافون أي يتخوف فكن سفّاءكم وأيدهكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يَا Takhunul Allah wa Rasul, وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ير عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكرون بك الذين كفوا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكوه الله والله خير ما وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَشَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنَّ كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة من السماء فأمطار علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم. فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام كفوا يوفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفوا Allahul Khafi'ah min al-Qayib, wajad al-Khafi'ah baghohu'ala baghia, fyankumah, fyankumahu jami'ah, fajadahu fi jannah. Ulai'ka hum al-khasi'oh. Qulil-ladin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 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَا الْمَوْلَى وَنِعْمَا النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُوْثَهُ وَلِلْرَّسُولُ وللرسول ولذي القربا واليتامى والمساكين وبالسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمره ولكن يقضي الله أمرًا كان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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة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 بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال وقال إني بريء وقال إني وَمَا أُلَائِلُ مُوَمِّلُوا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَأَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَائِكَتُهُمْ يَضْرِبُونَ وَجْهُهُمْ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 حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وعلى فرعون Kullum kau zalim. Inna sharra tabbi'ud Allahi al-ladina kafuufuha la yu'minun al-ladina 'aahat. Fen mukul dalam perang, fajar dengan mereka yang berlalu, agar mereka mengingat. Dan jika takut dari kecurangan, maka beri tahu mereka فَشَرُّوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُهُ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُّ وَكُم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 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم إيَكُم مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِئُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وإيَكُم مِنْكُم مِئَتُينَ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقُرُونَ الآن خفف الله عنكم وعلما أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب يريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم أكلوا مما غنمتم حلالا طيبا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 Utkom khairan mmaa ukhid min kum, wa yafir kum, Wallahu wafiruhiim. Wa in yuridu khianatak, fadqanu Allah min qabn, fa amkan minhum, Wallahu aliimu dan yang amanu, wahaju, dan berjuang dengan harta mereka dan diri mereka dalam jalan Allah. Dan yang awanu dan nafumu. Dan mereka yang فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِي كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله Allah, wa أرحام بعض